ما الحق وما أدعاك ما كذبت تمود وعاد بالقارعة فأما تمود فأهلكوا بالطاغية فأهلكوا بريح صرصر معاتية سخرها عليهم تبع ليال وتمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاد نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤكفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذه الأخ الرابية إنها لما طر الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها وفي الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن السماء فهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمالية يومئذ تُعرضون لا تخفى منكم خافية الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالي آمين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول, فيقول لن تؤني أولاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة يا كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما ليا <تصفيق> هو ولا حظ على طعام المسكين، فليس له يوما هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئ، فلا.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 قليلًا ما تذكرون تذير من رب العالمين ولو تقوا ولا علينا بعض الأقاويل لا منه باليمين ثم لقانا منه فما منكم من أحد عنه حادثين وإنّه لتدبّر المُتّقين وإنّا لَنَعْلَهُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وإنّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وإنه لحق اليمين فسبح بسم ربك العظيم أما بعد فإنه لفرح عظيم وخير كثير التقي في هذا المكان بإخوان لي في الله تعودت اللقاء بهم أو بغيرهم ممن يأتي في هذا المكان وأسأل الله أن يجمعنا دائما على الحق وأن يجعله لقاء طيبا كريما يغفر الله لحاضريه وللمسلمين جميعا وإن المنهج المرسوم لي أن نبقى ساعة فقلت أتكلم إن شاء الله في نصفها ونترك النصف الآخر للأسئلة ولما كانت الأسئلة قد تعود الإخوة أن يكون طابعها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا فقد رأيت أن يكون حديثي في جانب آخر غير هذه الجوانب في جانب الإيمان باليوم الآخر وهو أمر يرقق القلوب ويقوي الإيمان ويثبت اليقين ثم كان اختياري أن يكون الحديث عن الصورة التي سمعناها في صلاة العشاء صورة الحاقة حتى نكون بذلك قد اكتملنا بعض الجوانب المطلوبة منا وصورة الحاقة صورة قد تخصصت في اليوم الآخر حتى كان الاسم متخصصا فالاسم الحاقة وهو من أسماء يوم القيامة فكلها كلها تذكير بالآخرة وبهولها وشدتها وأنت تلمس في هذه الصورة القوة والحزم والعزم والجد جد في الدنيا وجد في الآخرة جد في سرعتها وجد في قوتها وكأن المنهج, المنهج كله جد فما بالنا نلهو ونلعب والأمر كله جد ما بالنا نهذر ونضحك والأمر كله حق ما بالنا ننام ونغفل والأمر كله يقظة وانتباه إن الأمر جد خطير وإن صورة الحق تبين أنه لا تلفت يمنة ولا يسرة ولا تزيد ولا تنقص لا شيء من هذا كله فالأمر جد خطير وهي تبدأ في حزمها وعزمها وقوتها وحسمها بهذا البدء الحاقة وتتركه مبتدا كأنه لا خبر له الحاقة ثم تعيد هذا الاسم في صورة استفهام فاستفهم ما الحاقة. ثم تعيده للمرة الثالثة في صيغة استفهام أكبر وأضخم وأهول من الاستفهام السابق وما أدراك ما ما أعلمك ما هولها ما شدتها ما اضطرابها ما قلقها ما فزعها إنه أمر فوق دراية أي إنسان وما أدراك ما الحافقة وكأنك على شاطئ محيط تشير ما هذا وما أدراك ما هذا إنه أمر عميق غائر لا ساحل له بعيد لا يستطيع الإنسان إدراك شيء منه وكأنك تحمل ثقلا شديدا أو حجرا كبيرا تريد أن ترفعه بكل قوة فإذا هو يفلت من يديك ويدك الأرض دكا عندما يقع عليها كل ذلك تراه في كلمة الحاقة وهي تمتد ست حركات فهو مد لازم ثم ينتهي بالقاف المشددة ومعها الحق أي شدة وأي قوة أشد من هذا وهي تصور ثقلها في الدنيا وهولها في الأخرة وهكذا نجد كلمة الحق فهي تحق فتقع أو تحق فتعطي حقوق الناس أو تحق فيكون منها الحق إن الحق فيها ويغشاها ويحيط بها وإن حقوق الناس لا تصل إليهم وتنتزع من آخذيها الحاقه ومع كل هذا فإن أقوام كذبوا بها، كذب بها ثمود، وكذب بها عاد، وقوم فرعون، وقوم لوط، وقوم نوح، وأقوام كثيرة كذبوا بالحاقه، فماذا كان جزاؤهم؟ كان الاستئصال، والأخذ الشديد، والهول العظيم، كان الغرق والخسف، وكانت الصيحة. والرجفة كان الإغراق وكان خسف الأرض كانت الريح المزمجرة وكان الهول الشديد كذبت ثمود وعاد بالقارعة وثمود قوم صالح ومكانهم الحج بين الشام والحجاز وعاد قوم هود سكنوا جنوب اليمن ما بين اليمن وحضر موت كذبت ثمود وعاد بالقارعة هم كذبوا بالحافقة ولكنه أضاف اسما جديدا لها فثماها القارعة والقرع هو ضرب الشيء الصلب بمثله فتضرب شيئا صلبا قويا بمثله فتجد له صوتا شديدا والحاقة أو يوم القيامة يقرع القلوب بهوله ويقرع الكون, الكون بإهلاكه وتحطيمه وتجزئته وتقسيمه وانفراط حبات عقده فقد تحطم الكون وقرع بعضه بعضا كما قرعت القلوب بما تسمع من القرع فيه والهول الشديد إذا أضاف اسما ليوم القيامة غير الحق وهو القارعة فلما كذبت ثمود وعاد ماذا كانت النتيجة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بكلمة واحدة بالطاغية ما الطاغية؟ الطاغية هي التي طغت وجاوزت الحد لكن هي إيه؟ شو بقى الآيات الثانية تبين لك الطاغية الطاغية ثمود اهلكوا بالصيحة فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وآية أخرى هي الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فما كانت الرجفة أو الصيحة فهو أمر سريع خاطف أهلك الثمود به ولذلك سماه القرآن الطاغية صيحة طاغية ورجفة طاغية آ نعم وصاع وصاعقة طاغية أو صاعقة عاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية شديدة صرصر شديدة البرودة وهي عاتية فيها عتو وشدة تناسب عتو وعاد لأن عادا نعرف من وصف القرآن لهم بالقوة قالوا من أشد منا قوة إذا هم عتاه فلا بد أن يكون العذاب عاتيا بريح شديدة البرودة عاتية قوية عنيفة ولم تكن أخذتهم أخذة خاطفة كأخذ ثمود فثمود أهلكوا بالصيحة الطاغية أو الرجفة الطاغية لكن عادا اهلكوا بريح صرصر عاتية استمرت عليهم وتتابعت سبع ليال وثمانية ايام حسوما يبقى الريح المزمجرة المدمرة التي دخلت عليهم بيوتهم وفتشت البيوت وكسرت الابواب وذهبت فوق الأسرة وتحتها وضبطتهم في بيوتهم فأهلكتهم وكلما اختبأوا في مكان بحثت عنهم الريح وفتشت وأخرجت ما كان مخبأا وأظهرت ما كان خافيا ولم يعذ في البيوت أحدا فترى القوم فيها صرعا هلكا موتى القوم فيها صرع مدجلين كأنهم أعجاز نخل خاوية أصول نخل خوت من داخلها لأنهم لما خافوا الريح وفتشت البيوت وبحثت عنهم في كل مكان حفروا لأنفسهم حفرا جاوزت كانت إلى النصف أو تزيد فلما جاءت الريح وهي تفتش عنهم في كل مكان وجدتهم واقفين في الحفر فأخذت نصفهم الأعلى ورمته على الأرض وبقي أيه نصفهم الأسفل كأنهم أعجاز نخل خاوية أصول نخل منقعر مخلوعة إذ نخل اتخلع اتخلع من نصف فبقي العجز بقي النصف الايه؟ الأسفل آه. يبقى كأنهم أعجاز نخل منطعر أو أعجاز نخل خاوية ولما أخذتهم الريح وفتشت عنهم خلت البيوت منهم حين أهلكتهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أو لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين والسؤال اذهب إلى الأحقاف في جنوب اليمن وفتش هل تجد لهم عينا أو تجد لهم أثرا هل تجد بقية باقية فهل ترى لهم من باقية لا عين ولا أثر وذهب عاد كالأمس الذاهب لا أثر لهم ولا شيء ينبئ عنهم إلا مساكن خاوية وإلا ما أخبرنا القرآن بالحديث عنهم فهل ترى لهم من باقية وكأنك شاهد حاضر ترى ترى الآن ترى القوم ترى أثارهم ترى أنت فترى القوم فيها صرعا فهل ترى لهم من باقيه؟ وانتهى خبر ثمود وعاد وجاء خبر فرعون وقوم لوط حين جاءوا بالفعلة الشنعاء الخاطئة المتجاوزة للحد جاء فرعون وجاء لا جاء جاء فرعون بالخاطئة آه يعني جاء بالفعلة الخاطئة وارتكب الفعلة الشنعاء جاء فرعون وجاء من قبله من الأمم وجاء المؤتفكات المنقلبات القرى المنقلبة يعني هي قرى قوم لوط تسمى المؤتفكة لأن القرى ائتفكت وقلبت بأهلها جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات جاءوا يعني مشهم ألا لا جاءوا يعني ارتكبوا ارتكبوا الفعلة الخاطئة فعصوا رسول ربهم وهم لم يعصوا, لم يعصوا رسولا إنما عصوا رسلا الصحيح هم عصوا رسل لكن الرسل جميعا دعوتهم واحدة دعوة التوحيد واحدة ودعوتهم للإيمان باليوم واليوم الآخر واحدة فكأنهم عصوا رسولا واحدا فعصوا رسول ربهم فماذا كان ما الذي جرى لفرعون ما الذي جرى لمن قبله ما الذي جرى لقوم نور قال لا احنا في سرعة فنحناش هنفصل ده كلام مقتضب ومجمل آه يعني مش هتقول لكل واحد ايه اللي استحقوا لا لا ده كلمات سريعة في ألفاظ خاطفة، فأخذهم أخذت النرابية خلاص. أخذ الله فرعون ومن قبله، أخذ الله فرعون وقومه، وأخذ الله الأمم المكذبة قبله، وأخذ الله قرى قوم لوط. أخذهم أخذت النرابية. ففصل يا صورة الحقيقة، فصل إيه الأخذ الرابي لا، أنا مش فاضي للتفصيل. تفصيل دا تنظروه في صور أخرى لكن عندي السرعة والخطف والضرب والقصر والحسر عندي سرعة خاطفة ثمود بالطاغية عاد بريح صرصر عاتية فرعون ومن قبله والمؤتفكات أخذهم أخذة رابية سرعة خاطفة وكلمات حاسمة جازمة كأنها المدافع والقنابل تنطر معسكرات الشرك والكفر الذين كذبوا بالحق وأنكروا القارعة إنها ليست تورة تفصيل وبيان واضح لأنواع العذاب إنما هي الضربات القاصمة وهي الضربات أخذوا الأخذات العنيفة الشديدة الطاغية الريح الصرصر العاتية الأخذة الرابية الرابية التي ربت وتجاوزت الحد وأخذتهم أخذة عنيفة وخطفتهم كأنما اختطفوا خطفا أخذهم أخذة رابية وبقي قوم نوح حينما كذبوا رسولهم نوحا نجى الله نوحا والمؤمنين في سفينة سماها الجارية وعنازل الماء من السماء ونبع الماء من الأرض والتقى الماءان على أمر قد قدر وفي هذا الطوفان جاءت الجارية وركب فيها المؤمنون ونجاهم الله وعغرق الكافرين إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية حملناكم أنتم هيوة أخي أصولكم وآباءكم وأجدادكم حملناكم في الجارية واستفينه يذكر وصفها ولا يذكر اسمها إنه إنها السرعة وإنه الخطف وإنها الشدة أخذناكم حملناكم في الجارية كل ذلك يجب أن تعيه القلوب وأن تتذكره الآذان لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فهل تذكرت القلوب؟ وهل وعت الآذان ما نزل بثمود وعاد وفرعون ومن قبله والمؤتفكات وقوم نوح هل تذكرت القلوب؟ وهل وعت الآذان أم أن القلوب ماتت والآذان صمت فلم تعد القلوب تتذكر ولم تعد الآذان تعي لأنها أصابها الصمم كما أصاب القلوب البرود والجمود والقسوة فأصبحت لا تتذكر ولا تعي ما يقال لها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أما من ليس له قلب أو كان له قلب ميت أو قلب مريض أو بارد أو جامد أو قاس فإنه لا يتذكر أبدا لنجعلها لكم تذكر وتعيها أذن واعية أين القلوب المتذكرة أين النفوس المتعظة أين الأعين المنتبهة أين الآذان الواعية لا بد أن يكون المؤمن يقظ القلب منتبه النفس واعي الأذن حتى يسمع ويعي أما إذا قست القلوب وصمت الآذان فلتأتي الذكرى بعد الذكرى والعظة تلو العظة فلا تؤثر ولا تفيد وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأي من ذكر تقال وعظة تساق ثم لا يلتفتون إليها لأن القلوب مشغولة بالدولار لا دفع أمريكا بالاسترليني بالاسترليني تشغل القلوب و تسمع الآذان رنينه أو ترى الأبصار أعداده فتنسى تنسى الحق ولا تفكر في القارعة ولا تتذكر يوم القيامة ولا تعي ما يقال لها وكم من أدلة تساق وذكر تقال والناس مشغولون ملهيون لا يفكرون إلا في الماديات ولا يحبون أن يبصروا إلا المنافع الدنيوية فهل هل تتذكر القلوب وهل تعي الآذان والقرآن ينبهنا إلى ذلك لنجعلها لكم تذكر وتعيها أذن واعية وإذا كنا قد رأينا ثمود وعاداً وقوم نوح وقوم لوط وفرعون ومن معه ومن قبل رأيناهم يتساقطون صرعا هلك وينزل عليهم العذاب ألوانا فهل نستيقظ وهل ننتبه وكل ما حدث لثمود من صيحة وعاد من ذريح صرصر عاتية وقوم نوح من لوط من انقلاب لقراهم وقوم نوح من طوفان واغراق كل ما حدث لهؤلاء ما هو ما هو الا كما يشبه لعب الاطفال بما نسمع له صوتا بالنسبه للمدافع والقنابل ما هذا العذاب الذي كان في الدنيا إلا أمور صغيرة ضئيلة حقيرة بالنسبة لما يعدث يوم القيامة وما يكون من شدة وهول كأنه لعب الأطفال بجانب الأسلحة الضخمة الفتاكة المدمرة فلننظر ماذا يكون يوم القيامة وهل يقاس ما حدث لثمود وعاد وقوم نوح بما يكون يوم القيامة من تدمير وتخريب للكون كله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة إنها صيحة واحدة أو زجرة واحدة أو نفخة واحدة فإذا الانقلاب الكوني في الكون كله وإذا الكون كله ينقلب رأسا على عقب وإذا الكون الجميل البديع الصنع قد تفرقت حباته وانقطع عقده وتمزق كل شيء فيه ولم يبق شيء على حاله فإذا الجبال الرواسي العاليات إذا هي تنسف نسفا وتزال من أماكنها وتتفرق وتتبعثر فأي قوة تتحمل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا جبال العرض تنسف أي أذن تتحمل وأي قلب يعي وأي قوة تحتمل أن تسمع نسف الجبال جبال العرض جميعا تنسف يا له من هول ويا لها من شدة جبال العرض وأنا حينما أسمع صوت مدفع أو قنبلة أو صوت صخرة تنسف فإنما ينخلع القلب من مكانه وقد نحذر يا قوم ستنسف صخرة وتسمعون دويا فلا تنزعجوا ومع ذلك فعندما يحدث الصوت نخاف ونضطرب كل ذلك في نسف صخرة فما بالك بنسف جبال الأرض ما الذي يتحمل هذا؟ ويتماسك نجد الأرض يهدم كل شيء عليها فإنها تحمل مع الجبال العرض الذي نستقر عليها تحمل مع الجبال كأنها كرة في يد ولد صغير الأرض والجبال تحمل يا له من هول ويا لها من شدة تقتل النفوس قتلا وحملت الأرض والجبال وبعد حملها دكة دكة واحدة تدك الأرض مع الجبال دكة واحدة فهل يبقى على الأرض من قصور أو عمارات أو ناطحات للسحاب أو أي شيء على وجه الأرض إن كل ذلك قد هدم وأزيل هدمة كل ما على الأرض لأنها حملت حملت مع الجبال بأي شيء برافعات للأثقال بأي شيء تحمل الأرض والجبال حملت وهو مبني للمفعول للمجهول حملت حملت الأرض والجبال أي حامل لها أي قوة تحملها تحمل الأرض والجبال وكأنها ترفعها عن المستوى المعروف لها ما معنى حملت تحمل الأرض والجبال على أي شيء على دواب أم على دبابة أم على أي سلاح حملت الأرض والجبال والعجب بعد الحمل دكة دكة واحدة تدك الأرض والجبال لا دكات متتابعة فيكون الأمر أهوا إنما دكة دكة واحدة يا للهول الهائل ويا للجلال الماثل ويا للرعب الرعيب ويا للشدة حينما تحمل الأرض والجبال وحينما يدكان دكة واحدة وما الذي يحدث عند ذلك يأتي اسم جديد ليوم القيامة فيومئذ وقعت الواقعة وقعت الواقعة قامت القيامة لكنه سماها الواقعة لأنها لا بد أن تقع ولأن غيرها بالنسبة لها كأنه لم يقع كان الدنيا لم تقع كانها في ذهابها وانتهائها لم تقع لأن الواقعة جاعد كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم لم يلبثوا إلا القليل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا وهكذا تكون الدنيا عندما تقوم القيامة وعندما تقع الواقعة فيومئذ يومئذ إيه يومئذ تدك الأرض والجبال يومئذ تحمل الأرض والجبال يومئذ ينفخ في الصور وقعت الواقعة كل ذلك في عالمنا الأرضي فهل في العالم السماوي يحدث شيء؟ وهل تنجو السماء من ذلك الهول؟ كلا إنه يصيبها ما يصيبها وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية السماء السماء القوية السماء المرفوعة بغير عمد السماء الذي قال الله فيها وبنينا فوقكم سبعا شدادا هذه السبع الشداد كل سماء شديدة قوية امتلأت بالملائكة آه فيها ملايين الملايين الملايين الذي لا يقع تحت رقم أطت السماء أطا وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد السماء دي بقى اللي ممتلئ بالملائكة القوية الشديدة وهت وهت عزماتها وضعفت قوتها وتمزقت أجزاؤها وتفتحت أبوابها وانكسر بنيانها وانتشرت ملائكتها فهي يومئذ وهي هي يومئذ واهية ضعيفة متهالكة هذه هي السماء التي انشقت وانفطرت وكانت وردة كالذهان وأصبحت كالمهل كالمعادن الذائبة التي أوقد عليها حتى سالت وذابت يبقى السماء مرقرجة مضطربة ممزقة مكسرة مجزأة ضعيفة القوى هذه هي السماء فهي يومئذ وهي. عين الملائكة الذين كانوا فيها والملك على أرجائها على جنباتها ينتظرون قضاء الله فيهم ينتظرون ماذا يحدث لهم ينتظرون بماذا تصدر الأوامر وماذا يكون حالهم والملك على أرجائها وبينما الأرض مضطربة والجبال منسوفة والسماء ممزقة وبينما وبينما الأرض كذلك والسماء كذلك إذا هم إذا نحن إذا عرش الرحمن جل وعلا تبرز للعيان ويحمله ثمانية ثمانية ملاك أم ثمان فرق أم ثمان صنوف أم ثمان صفوف أم ثمان ثمانية مما يعلمهم الله إنهم على كل حال ثمانية وبينما كل شيء قد تقسم وتجزأ إذا بالخلائق جميعا يبرزون في ساحة العرض والحساب للجزاء والثواب والعقاب يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون تعرضون لكي تحاسبوا على ما قدمتم وما أخرتم يومئذ تعرضون في ساحة العرض والحساب وبرز الجميع لله الواحد القهار والكل واقف ينتظر ثابه وجزاءه يومئذ تعرضون وتقفون للعرض وللحساب وليعرف كل عمله وليحاسب كل ويعطى جزاء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كل شيء قد اتضح وظهر لا تخفى منكم خافية كل شيء مكشوف فالجسد مكشوف والعمل مكشوف والضمير مكشوف والنفس مكشوفة والتاريخ مكشوف كل شيء قد انكشف وكل أمر قد اتضح ارتفعت الأستار وظهرت الأسرار وبان المخبأ واتضح كل شيء خفي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كل شيء قد تعرى فالجسد عار والعورة عارية والعمل عار والنفس عارية وكل شيء تعرى فأين نختبئ هل نختبئ في الأرض الأرض هدمت هل نختبئ في الجبال الجبال نسفت وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة نختبئ في السماء السماء تمزقت وانشقت وتكسرت وضعفت تختبئ مع النجوم النجوم انكدرت والكواكب انتثرت والشمس والقمر بعد الكسف والخسف جمعته وخسف القمر وجمع الشمس والقمر نختبئ في الثياب لا ثياب ولا لباس في النعال فالأقدام حافية والأجساد عارية كما قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراتا غرلا إذن أين يكون الاختفاء وعينا يكون الهروب لا هروب ولا فرار ولا جري ولا اختفاء يوم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ظهرت الأسرار وارتفعت الأسطار واتضح كل شيء وظهر كل مخبأ مع أن الإنسان له أسرار يحرص على أن لا يعرفها أحد ويحب أن يخبئها حتى عن نفسه ومع ذلك انكشف كل شيء وظهرت الأمور وأين على رؤوس الأشهاد وبين الجموع الحاشدة وبين يدي الله جل جلاله تكون الفضائح ويكون العري ويكون الاتضاح والافتضاح يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أي خافية, أي خافية لا تخفى وتظهر على رؤوس الأشهاد إلا من أراد الله إكرامه من أراد الله ستره، من أراد الله أن لا يفضحه وقد سأل رجل ابن عمر قال هل سمعت شيئا يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستوه ثم يقول له أتعرف ذنبكذا فيقول نعم أي ربي أتعرف ذنبكذا فيقول نعم يا ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته بيمينه وعما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين ونكتفي بهذا القدر فإن الوقت المحدد قد تجاوزناه ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من الذين يعطون كتاب حسناتهم بأيمانهم وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونسمع إلى الأسئلة نعم ليه؟ نبدأ في السياسة دور المسلمين أنهم يثبتون على الحق ولا ينجرفون مع أي تيار للباطل فالباطل له صور مختلفة وألوان متعددة والحق له منهج واحد وطريق واحد وإن الناس مشغولون شغلا كبيرا بهذا الأمر فليصل أمرهم إلى الحيرة والقلق ويقولون أي الفريقين نتبع وأي الحزبين ننضم إليهم وكأنهم يرون أنه لا بد من الانضمام إلى أحد الفريقين والميل إلى أحد الحزبين وكل حزب بما لديهم فرحون وكل فريق من الفريقين على الباطل ذلك أن الفريق الأول الذين طلبوا مساعدة الأمريكان على الباطل لأن عشرات الآيات تمنع من أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآيات تمنع من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء حيث قالت الآية في وضوح كشأن القرآن كله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء والولاية المنهي عنها هي طلب الحماية والنصرة فإذا طلب المسلمون من النصارى الحماية والنصرة فهم قد خالفوا النص القرآنية الواضح وقد بين القرآن أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فلا يتخلى اليهود عن النصارى ولا يتخلى النصارى عن اليهود والتاريخ يشرح هذه القاعدة التي ساقها القرآن سوق الجملة الإسمية بعضهم أولياء بعض والجملة الإسمية تعطي الثبات والاستمرار وكأنها هي القاعدة القاعدة التي لا تتخلف بعضهم أولياء بعض وما ترك اليهود النصارى ولا ترك النصارى اليهود بل تجد أنهم يحمون بعضهم بعضا ووجود إسرائيل لم يكن إلا على أكتاف النصارى وإن كان معهم بعض الملحدين بعضهم أولياء بعض ثم تذكر الآية ومن يتولهم منكم فإنه منه من يتولى اليهود والنصارى ويطلب ولايتهم وحمايتهم ونصرتهم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ولم يعد في الصف المسلم ولا في الجماعة المسلمة إنما أصبح منه أصبح من اليهود أو النصارى الذين طلب حمايتهم فليتولى النصارى ويطلب من أمريكا أن تحميه فهو منهم وهو من جماعتهم وهو من صفهم وهو من فريقهم وهو من حزبهم ثم بينت الآيات أن هذا هو موقف عبد الله بن أبي حين حرص على بقاء الحلف بينه وبين اليهود و. حينما أراد المسلمون أن ينقضوا الحلف بينهم وبين اليهود قال إني أحرص على الحلف الذي بيني وبينهم وهم حموءني من الأحمر والأسود وأنا راض ببقاء حلفهم ويهود بني قينقاع حين خانوا العهد وحاصرهم المسلمون جاء ابن أبي فأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدخل يده في جيب درعه وقال أرفق في موالي ارفق بليهود بني قيل قاع لأني دول موالية ودول الحلف بيني وبينهم ف النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتركني أو خلي سبيلي أو نحو ذلك فقال لا حتى ترفق في موالي فغضب رسول الله حتى رؤيا في وجهه ظللا من شدة الغضب وقال له اتركني قال لا والله حتى ترفق في موالي ثلاثمائة دارع واربعة مائة حاسر تحصدهم في خاذات واحدة وهم قد منعوني من الأحمر والأسود فقال هم لك على ألا يساكنوني في المدينة المهم أن ابن أبي رأس النفاق كان حريصا على بقاء الولاية بينه وبين اليهود وكان يقول إن امرؤ أخشى الدوائر فنزلت الآية فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وهكذا أسرع حكام السعودية إلى الأمريكان فهم أناس يخشون الدوائر ويخافون أن تقع بهم المصائب فنادوا الأمر كان وطلبوا منهم الحماية والنصرة فكانوا كابن أبي كان النفاق يسترهم ثم أصبح النفاق كفرا بواحا وصراحا حين سقط القناع الذي كانوا يتدارون وراءه. الآية الثالثة اللي دي على طول بتقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يعني من يتخلى عن الإسلام ويبعد عن الإسلام ويحتمي في اليهود والنصارى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم أو ذا السؤال اللي بيقول لك نعمل إيه كن من هؤلاء كن من هؤلاء القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وهم أذل على المؤمنين خافض الجناح لهم يقدمون كل ما يملكون خدمة للمؤمنين أعز على الكافرين أقوياء على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فالمفسرين ألو من يرتد منكم عن دينه يعني من يوالئه اليهود والنصارى يكون مرتدا عن دين طيب إذا كن منهيين عن تولي اليهود والنصارى، فإلى من نتولى من نوليه علينا من يكون ولينا من نتخذه وليا لنا قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزم الله هم الغالبون فضل الله وكرمه وما يكرمنا الله به ويمن به علينا أن يجعل الرسول والمؤمنين معه سبحانه في ولاية المؤمنين إحنا نطلب الولاية من من من الله ورسوله والمؤمنين يتولى من تولى الله ورسوله والذين آمنوا فيجعل الرسول والذين آمنوا معه سبحانه في ولاية الناس والآيات كثيرة بقى في هذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هذوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء لا تتخذوهم أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين لما تتبعوهم وتطيعوهم تنقلبوا خاسرين طب وانتوا بتجروا وراهم ليه قال للحماية والنصرة قالوا انتوا عزم تنفروا آه. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ذا كأن الموضوع موضوع ولاية ونصرة انتو بتطعوهم ليه انتو لما تطيعوهم تنقلبوا على اعقابكم خاسرين ما الذي دفعكم لطاعتهم والى الجري وراءهم بنتولاهم بنطلب منهم المعاونة الحماية عن النصرة البل يعني ضربوا صفحا عن كل هذه الافكار الباطلة بل الله مولاكم وهو خير الناصرين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالد. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون إذن حيات صريحة عشرات الآيات اللي أوصلها بعضهم إلى إيه سبع عشرة آية في هذا الأمر ها؟ لكن علماء السوق علماء السلطة والعلماء في مصر والسعودية كأنهم تجاهلوا هذه الآيات ولا أريد أن أقول إنهم أنكروها يكفي أنهم تجاهلوا هذه الآيات واستندوا إلى دليل لا حجة فيه ولا أي استدلاد حينما قالوا للضرورة أن ما فعلته السعودية جائز بل فيه ما يجوز ذلك شرعا فهو أمر اتخذ للضرورة أي ضرورة هذه أي ضرورة وكيف نلجأ إلى هذا الأسلوب الذي يهدم الدين من أساسه فإذا قلت للسارق لما سرقت قال للضرورة وإذا قلت للزاني لما زنيت قال إن الشهوة متأججة وكأنها نار حامية في جسدي فما فعلت ذلك إلا للضرورة وإذا قلت للمرابق قال إن الأمور طاقت في وجهي ولم تعد عيني تبصر ما أمامي فلم يعد لي مسكن. واشتريت هذا الباب هذا البيت أو تعاملت بهذا بهذه المعاملات بالربا وكان ذلك للضرورة وهم بذلك يريدون أن يهدموا الدين من أساسه وأن يجعلوه ذرية لكل من يخالف الإسلام بأي قاعدة من القواعد كلمة الضرورة دي كلمة فضفاضة واسعة ممكن لأي أحد أن يحتج بها ولا حجة فيها مطلقا بل الحجة في الكتاب والسنة والضرورة بزعمهم إذا عارضت آيات من القرآن أو أحاديث من هدي رسول الله فإنه لا دليل فيها ولا حجة أبدا فها هي عشرات الآيات تصادم ما قالوا وها هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك وأنتم تعرفون الرجل الذي تبعه في غزوة بدر ورفضه الأولى والثانية حيث كان لا يؤمن بالله ورسوله فلما قال له الثالثة وسأله هل آمنت بالله قال نعم آمنت بالله ورسوله قال امضفقات مع الناس إذن لماذا يمنع رسول الله رجلا مشركا وإيه كان جلدا كان شجاعاً حتى فرح المسلمون بعرضه على رسول الله أن يقاتل معهم لما يعرفون من جلده وشجاعته وقوته ونجدته لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض ورفض يوم ايه؟ يوم بدر وكانوا قلة في العدد والعدد وقد وصفهم القرآن قال وأنتم ايه؟ أذلة ليس هناك وصف يعبر عن قلة المسلمين في عددهم وعدتهم أكثر من هذا وهم يريدون أي مساعدة لكن رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان رفضا واضحا بينا إنا لا نستعين بمشرك وطبعا هو كان بيحرب مين مشركين ف... فما بالك لو كان الأمر ضد المسلمين هل يستعين مسلم بمشرك لمحاربة المسلمين أي عاقل أي إنسان فيه مسحة عقل أو بقية من فهم أو أثارة من علم يقول إنه يستعين بمشرك لمحاربة مسلم لا يقول به عاقل أبدا أما إذا فقد العقل ومحي الفهم وأصبح لا يدرك شيئا فليقل ما يقول إذن الكتاب والسنة تعارضوا هذا الدليل الذي سقوه من قولهم الضرورة وأجيب الكلام ده إذا كان ما عنديش نصوص أجيبها القواعد اللي هي ها سموها قواعد أصولية وقواعد فقهية لكنها لا تخرج عن كونها كلام إيه بشر هذه القواعد لا تخرج عن أنها كلام إيه بشر وإن كان استقوها من قواعد في الشر لكن لا تصادم هذه القواعد آية ولا حديثا من كتاب ربنا ولا سنة نبينا العلماء لما يقولوا إنه استعار من صفوان بن أمية إنه استعجر عبد الله بن أريق يبقى زي ما يكون جماعة سابوا الأيه سابوا أصل الشجرة وسابوا فروعها الأيه القوية وعمالين بيجيبوا من الأيه من الشواشر ويجيبوا من الورق الأيه اللي نازل على الأرض ها؟ ملقوش أي حاجة بقى جايبين حاجات لا دلالة فيها مطلقا عمالين بيتصيدوا بقى خلاص فقدوا الأصول المبني عليها والفروع أيضا وبقى دقوا يتصيدوا إيه استجار ابن أريقت وإيه استعارة دروع من صفان ما هذا وما نتكلم فيه ما لهذا وللنصر والحماية والولاية دي ما وما الموضوع ده؟ هو أي معاملة مع المشركين تجيبوها لدليل؟ يعني كأن القرآن قطع مع اليهود والنصارى والمشركين أي معاملة لا إيجارة ولا بيع ولا شراء ولا استعارة ولا أي حاجة خلاص؟ الإسلام منع أي معاملة مع اليهود والنصارى ده؟ البيع والشراء والإيجارة والاستعارة والأمور دي كلها بل الزواج نعم من اليهوديات والنصريات يعني فيه معاملات ما منع المعاملات مطلقة إنما الأمر أمر حماية ونصرة وولاية اللي بنتكلم فيها فإيه اللي دخل هذا في ذاك استيجار ابن أغريق نعم استيجار ابن أغريق واحد قدم منفعه ودفع له أجر فيها جي ايه فيها إيدي نعم جاتي في باب الإيجارة على طول والإيجارة كالبيع والشراء والمعاملات كلها المالية جائزة مع اليهود والنصارى إيه ماش لا شيء فيها اتخذهم عمال فيها ايه اتخذهم أجراء فيها ايه هم بيقولوا ده النبي استعان بيهود خيبر لا خطأ مش استعمل واستعمل يعني جعلهم ايه عمالا وأجراء فاستعان دي معناها ان هو طلب منهم العود في الحرب لهم حربوا معه لا استعمل يهود خيبر على الأرض فاستأجر استأجر رسول رسول الله بن أريقت آه. دي معاملات قدم ابن أريقت منفعة معينة وأخذ فيها الأجر لما يبيع المسلمين جائز لما يشتري المسلمين من يهودنا جائز لما يستعير المسلمين دروع من صفوان بن أمي هو في الحديث في سنن النسائي استعار دروعا من يعلى بن أمي ويعلى بن أمي صحابي، وكان مسلم صحابي جليل وعلى فرض ما ورد منه استعار من صفوان بن أمي وكان مشركا من أولن الجيش كان جيش قوي مش عايز لحمهاية ولا نصر ولا غيره ده 12 ألف في يوم إيه حنين ها وقالوا لن نغلب اليوم عن قراء فاذا قام الجيش باستعارة او بيع او شاء او اي حاجة من المعاملات لا شيء فيه يستعير سلاح او دروع من صفوان ده مش حماية ولا نصرة لانه جيش جيش قوي وما جمعت جيوش بهذه القوة مثل حنين الا ان يكون في تبوك يبقى اذا جيش قوي بيستعير دروع لا شيء في هذا كله المهم أنهم ذهبوا إلى الأوراق اللي الساقطة، أوراق اللي نزلت على الأرض ليأخذوها، وعندهم الأصول وما وراء الأصول لم يستدلوا بها ولم يقربوا منها. إحنا عندنا يا إخوة الإسلام ما عندناش عصمة إلا لرسول الله، لا عصمة لا لا عصمة لعلماء مصر ولا عصمة لعلماء السعودية اللي يقول الحق نقول إيه. بارك الله فيه ويجب ان نتبعه. واللي يبعد عن الحق نقول لا بارك الله فيه ويجب ان نكتنبه. لا فيش حاجة اسمها عندنا لا مجاملة في الحق ولا عصمة لاي عالم ولا تقولولي فلان ولا علان. لعننا نعرف ايه? نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. دي قاعدة عندنا نعرف الرجال بالحق يعني نقول اه ما شاء الله عليه ما شاء الله ويصادقه يجلس معه يبقى معرف الرجال وقدرهم بمقدار ثباتهم على الايه? على الحق. لكن مش عرف الحق بالرجال اقول فلان هو اللي قال الكلام ده يبقى هو الحق خطأ الكلام ده من اللي قال الكلام هذا? من الذي قال اننا اعرف الحق لان فلانا قد قاله? لا انا عندي الحق له ضوابط ولهم منابع ولهم مصادر ما خشهاش من الرجال فإن ظل الرجال يبقى لها ضل ما هذا؟ ما هذه بالنص بالنصف عبد؟ آه الوثيقة اللي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود هو عقد مع اليهود وثيقة تقول إيه؟ تقول إن هم يحموني لا يحموا البلد اللي هم عادون فيها ليه؟ لعني مش معقول اليهود يعدوا مبسوطين 24 أراض حطين رجل على رجل ويأزعزوا لب ويسيبوا المسلمين يدفعوا ايه عنهم عصلهم كانوا سكنين في المدينة فما يصحش ابدا يسقط المهاجرون والانصار ضحايا ومجاهدين يدفعوا عن المدينة ويسيبوا اليهود مرتاحين مرتحين أه؟ لهم النصر والغلبة وهم قاعدون في بيوتهم لا لابد ان يشارك عن الموضوع ان اليهود موجودين في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المكية المدينة وجد إيه العوس اللي هم مش كده وجد اليهود هو ومن معه اللي هم المهاجرين يبقى اللي موجود في المدينة اليهود والأنصار واللي المهاجرين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما يحصل أي اعتداء على المدينة يبقى هل من النصفة أن يقوم المهاجرون والأنصر بالدفاع عن المدينة وبصد الأعداء وبمنع من يهاجم المدينة ثم يترك اليهود في هدوء وطمأنينة وراحة بال وهدوء أعصاب يتلقون النصر أو يجدون النصرة من غيرهم ويبعد أعداء المدينة عنها وهم قعود هذا لا يجوز أبدا فكانت المعاهدة على انهم يحموا المدينة او ينصروا المسلمين او يكونوا معهم في حماية المدينة مش مطلوب منهم انهم يؤازروا المسلمين في كل معاركهم ما مخدهمشي الرسول وهو رايح احد وهو جنب المدينة مش كده ولأ جنب المدينة على طول ما مخدهمشي جاء وهو رايح احد لا نعم انهم ولا شك ان الرسول هو هو الحاكم العام للمدينة وما حولها والجماعة المسلمة وأن الحكومة كلها مسلمة وأن الدولة الإسلامية بسطت سلطنها على المدينة لكن من الخطأ الكبير أن, أن يجلس اليهود وأن يأتيهم الحماية والنصر من عند المسلمين وأن يحافظوا عليهم فكانت المعاهدة على أن هم ما داموا قد سكنوا المدينة مع الأنصار فلا بد أن يقوم ببذل جهد في حمايته. الموقف الآخر وهو موقف حكام العراق حكام العراق تتبعون حزب البعث وحزب البعث أسسه ميشيل عفلق الكافر الصليبي الحاقد على الإسلام والمسلمين والذي باركه البابا وبعث إليه أن لقد فعلت ما لم نستطع فعله أو ما لم يفعله أحد من الناس وهذا ما حدث فعل فعلا وخرق خرقا وقام بجهد في في نصرة النصرانية والعلمانية حزب البعث سواء كان حزب البعث القطري وحزب البعث القومي وأنا لا أفهم الفرق بينهم الحقيقة القطري والقومي أي كانت تسمية سوريا خدت القطر وتانيا خدت القومي او العكس المهم أن كله محاربة لله ورسوله والمعروف قولهم امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني فاذا كان الرب هو البعث والدين هو العروبة يبقى يظهر نظام هذا الحزب وبعده عن الاسلام فاذا اتبع صدام هذا الحذب وجعله نظامه ودينه ومنهجه فإنه بذلك يكون علمانيا كافرا صليبيا نصرانيا يضاف إلى ذلك ما فعله صدام في العراق من قتل لمئات العلماء وآلاف الأبرياء وإذا كان حزب البعث قد فعل في سوريا هذا الفعل هذه الفعل الشنعاء في حماه وحلب فإن حكام العراق قد فعلوا ذلك في حلبجة وغيرها من المدن وقد التقينا بإخوة لنا من الأكراد شرحوا لنا إبادة محافظات قرى ومدن بأسرها بالمدارس والمستشفيات والمساجد وكل مظاهر الحضارة والحياة أبيدا ملأ صدام العراق بالخمر وأصبحت في المحلات كالبضائع والبقالة وجعل الدعارة امرا مشهورا معروفا ما دامت الداعرة تؤدي الضريبة فعلى الجنود والحراس أن يحموا الطوابير الوقفة على بيت هذه الداعرة كل ذلك حدث ونجد بعد هذا كيف يغر أقوام ويغر آلاف العشرات الألوف يضحك عليهم ويخدعون في دينهم بقادسية صدام وبدعوة صدام إلى الجهاد المقدس وبضحكه على الناس فكيف كيف يضحك يضحك علينا من أعدائنا ويضحك علينا من قصومنا ويضحك علينا فعلى المسلمين أن ينتبه أنه لا يصح أبدا أن يحارب وأن يجاهد تحت هذه الراية الضالة العمياء الباطلة التي لا يصح أن يكون الجهاد تحتها في اجتياح صدام للكويت نحن نرى أن صدام كافر كما تقدم الكلام وعن حكام الكويت كفر أيضا فهم يحكمون بغير ما أنزل الله يعني نعمل إيحنا نعمل إيحنا نعمل إيحنا كفر يحكمون بغير ما أنزل الله ها آه وقد فإذا اعتدى كافر على كافر أو ظالم على ظالم أو فاسق على فاسق ها فهو طبعا إحنا يعني لا نقول بجواز هذا الاعتداء إنما وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فالذي يريد ان يجاهد في العراق او يجاهد في الكويت لا لاقامة الكويت كوطن ولا للقومية الكويتية او الجنسية الكويتية لا انما يقاتل في سبيل الله لاسقاط نظام صدام باعتبر انه كافر وانه نظام صليبي علماني نصراني اذا كان هذا الجهاد بهذه النية فهو جهاد في سبيل الله أما إذا كان يجاهد لأعادة الكويت فهو جهاد في سبيل الشيطان جهاد للوطن وللجنس وللقوم لا يوافق الإسلام عليهم لا سبنا من, من هذا القول إحنا عايزين للوقت القتال بين من ممين السعودية وبقيادة الأمريكان ومن الثاني الطرف الثاني صدام حسين مش كده آه يعني, الجند السعودي, دا يعني عن الجند السعودي إذا مات مات تفطيص. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا مش له مش له نية لكن هو عفواً لم يأتي من خارج هو مجبر هو عند بيت ساقف تبرع. شوف شوف شوف مجبر خلاص مجبر هنا لا يستطيع الفرار ولا لا يستطيع؟ ما فرار يوم يستطيع فرار ولا لا يستطيع؟ إذا استطاع الفرار وجب عليه الفرار. مكة والمدينة هو والامريكان اللي رايح مكة والمدينة هم المين هو شيطان والامريكان شياطين وكل شياطين ما ينفع هو اللي رايح مكة والمدينة يقوم رجال الآن ويحيطون بمكة والمدينة لحمايتها خلاص ماشية هل يستطيعون ذلك هل يستطيع رجال من نايح السعودية أن هم يقفوا عند مكة والمدينة وأبوابها هل يستطيع رجال من خارج السعودية من المسلمين؟ أن يحيطوا بمكة والمدينة وأن يدافعوا عنها خلاص خلاص في غير قيادة هذه القيادات الباطلة يقف رجال ويحمون المكة والمدينة أنت لو عملت عصابات وضربت الأمريكان كما ضربوا في إيه يا بني في فيتنام، لا أنا عايز في, في لبنان الشاطر الله يفتح أنا عارف أن أنت ناوي تعملها هذا ثلاثة أربع ضربات حيصرخوا ويرجعوا إلى بلدهم لكن الخوف وحب السلامة وحب النجاة وإحنا برضو يعني لا تؤاخذنا نحب نسأل وإحنا عاديين بس لكن خطوات عملية أربع خمس ضربات زي اللي حصل في لبنان بن غير كلام حيسحبه جيوشهم وسيرغموا الكونجرس الأمريكي سيرغموا رئيسهم ويتحدثوا ويعملوا دولشا لغاية ما يرجعوا جنودهم لكن مفيش حد عنده استعداد يعمل حاجة. الحقيقة أن الذين يتكلمون على بعد يعني لا يدركون الأمور ببصيرة النافذة يجب لمن يريد أن يتحدث عن جهاد ما أن يذهب إلى هناك أو أن يكون قريبا منهم لا يصح أن نتبع فقه الأوراق أو الفقه البارد أو الجامد أو الذي لا حرارة فيه بل يجب أن نذهب إلى هناك لنرى الفقه على حقيقته وعلى ميدانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فين؟ في الميدان أو قريب من الميدان بدليل إذا إيه؟ إذا رجعوا إليهم